يقول فضيله الشيخ وفقكم الله بعض الناس يقول إن بعض الكفار الموجودين الآن لم تبلغهم الحجة فلا نكفرهم حتى نقيم عليهم الحجة كل شخص بذاته فكيف الرد على ذلك يلا بلغوهم صرت تقولون أنه ما بلغهم بلغوهم ما هم تسكتون تقولون ما بلغتهم الدعوة هذا من الناحية الناحية الثانية أنا ما أعتقد أن أحد على وجه المعمورة لم تبلوه الدعوة خصوصا بعد تطور وسائل الإعلام والنقل السريع واختلاط العالم والقرآن يتلى في الإذاعات والتسجيلات وعلى الهوى ويروح ما أظن أحد لم تبلوه لم يسمع القرآن ولم تبلوه دعوه الرسول صلى الله عليه وسلم قد قامت الحجة على الخلف بهذا نعم